قال قولوا تعالى فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم والتقدم معنا أن هذا تفصيل بعد إجمال وهذا التفصيل الذي سبق الإجمال أو تأخر عن الإجمال هذا يسمى عندهم بلف ونشر غير مرتب لأن الإجمال على خلاف التفصيل إجمال في تقديم الوجوه البيض عن الوجوه السودة وفي التفصيل فيه تقديم السوداء على البيضاء وفائدتهما نأشرنا إليها لأن المقام مقام تحذير من حال الكفار حتى لا يغتر بهم أحد ولا يتشبه بهم أحد وأيضا لما فيه من حسن الابتداء وحسن الختام فهذا لف نشر غير مرتب كقولك الكلمة اسم وفعل وحرف فإذا قلت أما الحرف فأما الحرف فكذا وكذا فهذا لف ونشر غير مرتب. ويلفت ذيته في الأول بالأول في التفصيل فهو لف ونشر مرتب. كلمة اسم في وحرف حرف قلت فأما الاسم فهو كذا وكذا. وأما الفعل فهو كذا وكذا وأما الحرف فهو كذا وكذا. فهذا تفصيل بعد إجمال ولف ونشر مرتب. فاللف هو الإجمال والنشر هو التفصيل. والتركيب كما سمعته أو عدم التركيب فإن عاد المنشور على الأول ثم ما بعده ثم ما بعده فهذا مرتب فإن لم يعد على المتقدم وإنما عاد على المتاخر فهو غير مرتب أي نشر إذا عاد على المتاخر فهو غير مرتب فاللف هو الإجمال والنشر هو التفصيل والتركيب كما سمعت أو غير الترتيب كما ذكر وهذا كله فصيح جاء به القرآن الكريم جاء باللف والنشر المرتب جاء باللف والنشر غير المرتب وتسميته مشوش القرآن خطأ فهذا اللفء مستقبح مشوش فنقول مرتب غير مرتب قال فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم معناه يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم عندك يقال لهم أو في يقال لهم، فيقال لهم كفرتم بعد إيمانكم أو يقال لهم كفرتم بعد إيمانكم بالفأولا لا, لا في يقال يقال، طيب، على هذا هنا قول محدود في الكلام، فأما الذين سودت وجوههم يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فجواب أما محذور وأما قوله أكفرتم فهذا ليس بجواب وإنما هو مقول قول محذور والجواب هو يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم ولو أتى بالفال كان أولى في التقدير لأن أما يقترن جوابها بالفاء وجوبا يقترن جوابها بالفاء وجوبا فيها أنها لا تحدث وليجز وهنا حدف تبعا فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم ويجوز حدف الشي تبعا أو يجوز الشي تبعا ولا يجوز ثقلالا فرب شيء يجوز ثقلالا وهنا ذلك فيقال لهم فقولوا أكفرتم هذا مه الجواب وإنما جواب أما مقدر فأما الذين سودت وجوهم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فأقام المقول مقام القول المحدود والأصل في هذا المقول أن يقترم بالفاء لأنه جواب أما وجواب أما يجب فيه الاقتران بالفاء كما يقول المالك أما كمهما يكون من شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا أوليفاء فلا بد من فاء أما كمهما يكو من شيء وفاء لتلو تلوها جوابا أوليفاء وجوبا أوليفاء يجب اقتران الجواب الذي يأتي بعدها بالفاء وفاء لتلوي تلوها وجوبا ألفا فهي كمهما تماما جوابها يقترم بالفاء فيسقاط المؤلف الفاء في التقدير فيه نظر فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم هذا الذي هو الصواب فيقال لهم بالفاء لأن جواب أما يقترن بالفاء وجوبا والأصل أنه لا يجوز حذفها لا يجوز حذفها إلا في ضرورة الشعر وهنا حدفة تابعا لا استغلالا ورب شيء يجوز تابعا ولا يجوز تغلالا فإسقاط الفا من المصنف في التقدير فيه نظر يؤتب الفا مع التقدير لأنها جواب لأن هذا المحذوف جواب أما وأما قوله أكفرتم هذا مهن جواب وإنما هو مقول لقول المحذوف هو الجواب فهؤلاء يقال لهم يوم القيامة كفرتم بعد إيمانكم من باب التوبيخ والتغريع لهم والتعجب من حالهم كيف يكفرون بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى فهذا أمر عجب منهم وامر يحتاجون إلى التوبيخ عليه ووبخهم الله وأنكر عليهم وتعجب من حالهم سبحانه وهكذا أيضا المخاطبون يتعجبون من حال هؤلاء الذين كفروا بعد الإيمان وبعد معرفة الحق كفرتهم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون هذا يحصل هذا السبب العذاب ترتب على الكفر بالله سبحانه وتعالى هذه فيها تعقيب وبيان لسبب العذاب قال معناه يقال لهم كفرتم بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تكفرون فإن قيل كيف قال كفرتم بعد إيمانكم هذا إراد الآن إذا قيل كيف الآن تقدم معنا أنها هؤلاء الكفار المقصود بذلك الكفار من اليهود والنصارى كيف يقال لهم كفرتم بعد إيمانكم هو كفار فهذا إشكال فإن قيل كيف قال أكفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين حكي عن أبي بن كعب أنه أراد به الإيمان يوم الميثاق أكفرتم بعد إيمانكم الذي أخذ عليكم يوم الميثاق ألست بربكم فقلت بلى كفرتم بهذا الإيمان الذي أخذ عليكم يوم الميثاق عند خروج الأمم من درية آدم وأخذها من آدم وصل من آدم تكفرون ولم تقوموا بالمثاق الذي أخذ عليكم فالمقصود بالكفر هنا الإيمان أو المقصود بالإيمان هنا الذي كفروا به هو الإيمان الذي كان يوم الميثاق أنه أراد به الإيمان يوم الميثاق حين قال لهم ألست بربكم قالوا بلى يقول كفرتم بعد إيمانكم يوم الميثاق وقال الحسن هم المنافقون أي المقصود بقوله تعالى كفرتم بعد إيمانكم المقصود هؤلاء المظهرون الإيمان وهم المنافقون وقال الحسن هم المنافقون تكلموا بالإيمان بأنسنتهم وأنكروا بغلوبهم قال الله كفرتم بعد إيمانكم أي الذي هو في الظاهر وأما في الباطن فليس عندهم إيمان ولكن هذا الذي كانوا ينطقون به ويظهرونه بأنسنتهم على أنهم مؤمنون وهم أبعد ما يكونون عن الإيمان فيكون فيه تقريع على على الإيمان في الظاهر وتوبيخ على هذا هذا الله على فيه نظر والذي يظهر أنهم أهل الكتاب كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام كما سيأتي مع أنهم آمنوا به في أول أنه سيأتي وينزل سيقاتلون معه كفروا بعد هذا بشيء قالوا عن عكرمة أنهم عن كتاب آمنوا بأنبيائهم وبمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فلما بعث كفروا به هذا جيد أنهم أهل الكتاب آمنوا بأنبيائهم وبمحمد قبل أن يبعث كما في الأدل التي تعلمونها ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافين ولما جاءهم رسولهم من عند الله مصدق لما معهم نبد الذي نوتوا الكتابة ولما جاء رسولهم من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبله لا, لا نبد فريقهم من الذي نوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الشهد هذا لما جاءهم من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريقه من الذين أوثوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فالمقصود الله علم أهل الكتاب فإنهم آمنوا بأنبيائهم وبمحمد قبل أن يبعث ثم لما أبعث كفروا به فوبخهم الله على هذا الكفر بعد الإيمان قالوا عن عكرمة أنهم أهل الكتاب آمنوا بأنبيائهم وبمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فلما بعث كفروا به وقال قومهم من أهل قبلتنا وقال أبو أمامهم الخوارج، وقال غتادهم أهل البدع هذه أقوال في المقصود أكفرتم بعد إيمانهم فقيل الإيمان المقصود هنا هو الإيمان الذي أخذ عليهم يوم المسار كفروا به وقيل المقصود أهل الكتاب كفروا بالإيمان الذي كان عليه من الإيمان بأنبياءهم ومحمد قبل البعثة قبل أن يبعث ومنهم قالهم أهل بدعة ومنهم قالهم أهل قبلا هم ناس من أهل قبلتنا كفروا وارتدوا عن دين الإسلام هم من أهل قبلتنا كفروا يكون هكذا كفروا وارتدوا عن الإسلام وقال أبو إمامهم الخارج وأبو إمام يرى كفرهم كما تقدم معنا وهذا على جهة الخصوص هم الخارج وهذا كأعم هم من أهل قبلتنا من الخوارج ومن الروافض ومن الجهمية ومن غيرهم من من تزندق وهم كانوا يتجهون إلى قبلتنا فهذا عام والثاني خاص وقال أبو ماما هم, هم هم الخوارج وقال قتادهم أهل البدع وهذا فيه عموم أيضا لكنه أخص من الأول هذا كان أهل البدع أو من غيرهم من تزندق، وهذا في عموم باعتبار الخارج أعمل خارج هم أهل البدع يشمل خارج والجهمية وأيضا كذلك الرافضة ممن ارتدوا عن دين الله جل وعلا بفدعتهم والملاحدة حلولية الحلولية والاتحادية من طائف الصوفية هؤلاء التجهن قبلة فالمقصود أكفرتم بعد إيمانكم؟ هؤلاء الذين رتدوا بالبدعة الكفرية هذا جيد قال رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن اسماعيل قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمرة قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض حتى أنظر من يريد علي منكم وسيوخذ أناس, أناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال لي هل شعرت ما عمل بعدك فيه دلال على أن رسول الله ما يعلم الغيب فإنه قطع عن أمته بموته عليه الصلاة والسلام فلا يعلم الغيب لا في حياته ولا في موته ولا بعد موته إلا فيما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه هذا الذي يعلمه مما سيأتي بعد من الأمور المستقبلة أطلعه الله عليها ولم يعلم الغيب من قبل نفسه عليه الصلاة والسلام إلا فيما أطلعه الله عليه وهذا أمر مجمع عليه ومع ذلك تجد طوائف أهل البدع يخالفون فيه وإلا هذا أمر مجمع عليه لا يختلف فيه أحد والنصوص ودلائل النصوص صريحة فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إن الله هذه الدلالة واضحة في الآية ومع ذلك تجدهم يخالفون فيها وينازعون فيها ويدعون لمن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوليائهم المنحرفين عن الصراط المستقيم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يسيرون الكون مع الله سبحانه وتعالى من الأقطاب والأنداد، وهؤلاء كفار بالله سبحانه وتعالى ولا يمترى في كفرهم الذي يعتقد أن أحدا يعلم الغيب المطلق، فهذا كافر بالله جل وعلا، ولا ينبغى التردد في كفره. هذا الأصل الحكم العام الذي يدعي علم الغيب أو يدعي لغيره علم الغيب المطلق فهو كافر بالله جل وعلا. إن هذا من خصائص الرب. وهذا من الكفر في الربوبية ومن الشرك في الربوبية. فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى لا يعلم الغيب المطلق إلا الله أما غيب نسبي فهذا شيء آخر. هذا شيء آخر فأنا ربما أعلم أن زيدا سيأتي غدا وغير ما يعلم وغيري ما يعلم فلان فلان أمة ذي كلها ما تعلم أن زيدا سيأتي غد هذا غيب نسبي بالنسب لغيري لأنه أخبرني زيد واتصل علي وهاتفني أنه سيأتي فعلمت غير ما عنه فهو غيب بالنسبة لغيره بالنسبة لغيره هو غيب وأما أنا أطلع صاحبا صاحبو الذي سيأتي أنه سيأتي فهذا ما هو غيب مطلق هذا غيب نسبي بالنسبة لغيري ما اطلع على هذا الشيء وانا اطلعت عليه أما الغيب المطلق فمن الدعاه أو الدعاه لغيره فهذا كفر بالله جل وعلا فالأنبياء لا يعلمون الغيب والملائكة لا يعلمون الغيب إلا فيما أطلعهم الله سبحانه وتعالى من الأمور المغيبة. قال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على عقابهم. صلى الله عليه وسلم. وهذا يدخل فيه أصحاب البدع الكفرية دخولا أوليا وربما يعاقب به من هو من أهل الإسلام من أهل البدع غير الكفرية وربما يدادون عن الحوم دون عن الحوم عقوبة لهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي ويقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيدخل فيه دخولا أولين أصحاب البدع الكفرية وهكذا أيضا من ارتد من أمة محمد وكان على الإسلام فإنهم يدخلون وهكذا ربما دخل أهل بدع دون الكفر بالله سبحانه دون الكفرية عقوبة لهم عقوبة لهم يعاقبهم الله سبحانه وتعالى فيصدون عن الحوض ويدادون عن الحوض لا مانع ولا يلزم من ذلك تكفيرهم وإنما هي عقوبة فإن العصاة كما تعلمون يعاقبهم الله سبحانه وتعالى بما شاء جل وعلا وربما يحرمون بعض الأمور وإن دخلوا الجنة التي في الجنة يحرموها والناس منازل درجات في الجنة بسبب المعاصي أو بسبب البدع إن دخلوا الجنة بعد ذلك صار معانهم إلى الجنة أو ادخلهم الله برحمته وعفوه جل وعلا ابتداء فله جل وعلا الحكم الحكم البالرة ويفعل ما يشاء ولا يسألون عن ما يفعل وهم, يفعل وهم يسألون فهم تحت مشيئته إن شاء آخذهم بذنوبهم السابقة التي في الدنيا وعدبهم وآلهم إلى الجنة وإن شاء أدخله ابتداء برحمته جل وعلا وعفوه فالامر إليه سبحانه هذا بالنسبان أهل البدع التي لم تبلغ بهم من الكفر بالله وأهل المعاصي التي لم تبلغ بهم من الكفر بالله وأما هؤلاء فهم أبعد ما يكونون عن رحمة الله أصحاب البدع الكفرية والملاحدة والزنادقة هؤلاء النار ولا يتنج جهد الحول إلى النار قال وسيوخذ أناس أو ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي هؤلاء مني ومن أمتي فلماذا يوخذون دوني ويبعدون فيقال لي هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على عقابهم حديث البخاري ومسلم أيضا كما وقال الحارث الأعور وهو كذاب. سمعت علي رضي الله عنه على المنبر يقول إن الرجل لا يخرج من أهله، فما يأوب إليم حتى يعمل عملا استوجب به الجنة. وإن الرجل لا يخرج من أهله، فما يعود إليم حتى يعمل حتى يعمل عملا استوجب به النار. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية. ثم نادى هم الذين كفروا بعد إيمانهم رب الكعبة يوم تبيض وجوه تسود وجوه أنزلها عليه الكافرين هم الذين كفروا بعد إيمانهم رب الكعبة وهذا سياغل آية يدل عليه سياغل آية يدل على ذلك أن المقصود بهم الذين ارتدوا وكفروا بالله سبحانه وتعالى لأن الله يقول فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ هذا نص أن هؤلاء الذين سودت وجوههم الكفار، وقال ابن عباس سود وجوه البدع الكفرية، فيحمل على هذا إن قصد تفسير الآية بهذا، فتسود وجوه السواد المطلق أهل البدع الكفرية، ولا يك أن المعاصي تؤثر في وجوههم، معاصي تؤثر في وجوههم، هذا لا شك فيه، لكن سواد حالك، فهذا يكون الكافرين. يكون الكافرين فأما الذين سود كلوا أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بس يا إلهي الآية على أنها في الكافرين لذلك عليه يقول رضي الله تعالى عنه هم الذين كفروا بعد الإيمان ورب الكعبة ولكنهم من طريق الحادث هذا. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخراقي قال أخبرنا أبو الحسن طيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال أخبرنا أحمد بن علي كشميهني قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلا بن عبد الرحمن عن أبيه عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ما يعرب مؤمنا وكافرا في الموضعين في يصبح ويمسي من دمن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ما عبد الرزاق حان يقول عبد الرزاق خبر تم كان أخاته خبر يصبح الرجل يدخل الرجل في الصباح مؤمنا ويدخل في المساء كافرا العياذ بالله وهكذا العكس ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا فهو بمعنى الدخول في الشيء يدخل في هذا الأمر على معناه الأصلي ويتصف في الصباح بالإيمان وفي المساء يتصف بالكفر بالرحمن سبحانه وتعالى ولا بأس أن تكون تامة لأن كل فعل ناقص يجوزا يكون تاماً، إلا إذا وقع الاسم والخبر معرفتين فيتعين النقصان ولا يجوز تمام كما تقدم معكم قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وهذا يحمل على الكفر الأكبر ويحمل حتى على الأصغر والعياذ بالله يكفر بالسنة ويكفر بالاستقامة التي كان عليها ويصير من حلفا عن الصراط المستقيم ويتنكب للصراط المستقيم هذا كفر جحود لما كان عليه من قبل هو كالجاهد بهذا الخير الذي كان عليه والكفر كما ترهون نكرة وليس معرفا وهو يحتمل الكفر الأكبر ويحتمل الكفر الأصغر لأن الكفر كفران أكبر مخرج منه الله أصغر دون ذلك كالظلم ظلمان أكبر أصغر والفسق فسقان أكبر أصغر لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أي كفر دون كفر ما لم مستحل. فهذا فيه احتمال أن المقصود الكفر الأكبر المقصود وأنه يقصد به الكفر الأصغر فكل يشمله فالذي يترك السنة إلى الفدعة هذا العياذ بالله وقع في شيء من هذا لما كان عليه من الخير وجحد وتركه هذا حديث مخيف جدا للمستقيمين بادروا بالأعمال هذا الذي يحصنكم من هذا البلاء أنكم تقبلوا على الله سبحانه وتعالى وتقبلوا على الضراعة والدعاء والطاعة لله سبحانه وتعالى هذا الذي ينجيكم به ربكم سبحانه وتعالى ثم ذكر العلة فتن كقطع الليل المظلم بادروا لأجل هذا الذي سيكون فتن كقطع الليل المظلم ما فيه شيء يعصمكم منها إلا المبادرة بالخير والطاعة ومحتمل أنه مفعل به ترون فتنا كقطع الليل المظلم في آخر أيام الدنيا وهو مفعل لأجله بادروا بالاعمال لهذه الفتن التي سترونها في آخر الزمان وتقبل عليكم ورسول الله أشرف من أطم من أطام المدينة وقال إني لا أرى الفتن كالقطر على بيوتكم نصد الله العافية وهذا قاله زمن الصحابة فكيف بهذه الأزمنة؟ فالحاصل أن من الأسباب العاصمة من الفتن الأعمال باجر في الأعمال هذا أعظم وأعظم عمل يقبل عليه الشخص عند الفتن طلب العلم النافع هذا أعظم عمل يقبل عليه الشخص عند الفتن هو هذا الذي نحن فيه ونسأل الله أن يثبتنا عليه وأن لا بغير, بغير هذا الخير الذي نحن عليه فنحن في نعمة والله باجر بالأعمال الذي هو مقبل على العلم فإنه كما ترون حال الآن تخبط قال يبيع دينه بعرض من الدنيا وهذه يدل على خسة وعلى هبوط وعلى دنوهم يبيع دينه بعرض من الدنيا فيستعيض الأدنى بالأعلى هذا يدل على سقوط تسفل عند الشخص يبيع دينه بعرض من الدنيا وفي بعضها قليل قال قوله تعالى وأما الذين بيضت وجوههم هؤلاء أهل الطاعة ففي رحمة الله أي جنة الله وإنما قال رحمة الله عبر عنها بالرحمة لأن دخولهم إياها كان برحمته سبحانه وتعالى ففي رحمة الله أي جنة الله جن وعلا وسميت الجنة رحمة الله لأن دخولهم إياها كان برحمته فلذلك قال ففي رحمة الله هم فيها خالدون أي في جنته خالدون هؤلاء أهل الطاعة وسميت الجنة رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار لأن الناس يدخلونها برحمة الله بصفة الرحمة برحمتي سبحانه وتعالى أما هنا فالمقصود بها الجنة وليس المقصد بها الصفة رحمة لأن الناس يدخلونها برحمه الله جل وعلا قال ففي رحمة الله جنة الله هم فيها خالدون وعاد الضمير هنا أو أعاد فيها توكيدا وإلا لو قال هم خالدون فيما تقدم فيها أي في رحمة الله ففي رحمة الله لو قال فيها لو قال هم خالدون يكفي ولكن أعاد فيها توكيدا لما تقدم ففي رحمة الله هم فيها خالدون فيكون فيها من باب التوكيد لما تقدم في رحمة الله وإن لو أسقط لكان الكلام كما ترى واضح وبين هم خالدون أي في رحمة الله سيقيدل على فيها ولكن أعاده توكيدا سبحانه وتعالى لهذا الأمر لأنه أمر عظيم وأنه ليفوزون بجنة الله سبحانه وتعالى قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعباد أي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين قال بعضها للتفسير هنا ما ذكر تفسيرها قال اي هذه آيات الله حججه وبيناته يتلوها نتلوها عليك يا محمد بالحق أي نكشف ما في الأمر أو نكشف ما من الأمر عليه في الآخرة وفي الدنيا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق أي هذه الحجج والبينات آيات الله سبحانه وتعالى يتلوها عليك ربك يا محمد ويكشف بها ما الأمر عليه في الدنيا أو في الآخرة تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين والله سبحانه وتعالى لا يجازي العباد إلا بما عمله إن خيرا فخير وإن شر فشر قم الله يريد ظلما للعالمين فالله سبحانه وتعالى لا يعاقب أحدا لا يستحق العقاب أبدا فلم تغطي حكمته جل وعلا هذا وإنما يعاقب من يستحق العقاب سبحانه وتعالى فهو منزه عن الظلم ومحرم لنفسه لهذه الصفة يا عبادي إني حرمته على نفس الظلم أو إني حرمت الظلم على نفسه وجعلته بينكم حراما فلا يجوز أن يصرف الله بالظلم جل وعلا فإن الله حرم على نفسه الظلم وهنا كلام نشاعر تقدم معنا في هذا الباب في مسألة تعريف الظلم عندهم كما ذكر ذلك الفوائد من القيم لكن شاهدنا هنا هو ما تقدم من التقسيم لأهل أو للناس وأنهم ينقسمون يوم القيامة قسمين أصحاب وجوه بيضاء بسبب الأعمال الصالحة وأصحاب وجوه سوداء بسبب العمل سيئة وذكر مصير كل طائفة منهم فذكر مصير الطائفة التي تسود وجوههم بأنهم في النار خالدون فيها بأنهم في النار خالدون فيها وذكر مصير أهل الجنة بأنهم في الجنة كذلك أيضا خالدون فيها إلى هنا السلام علیکم و رحمت الله لا إله